بهذا ا ل م وقد ض و و ع حد شارب الخمر أي مرادهم شارب بالأشربة فالأشربة الخمر المسترة أي عقبها ا ل إ م ا م النووي رحمه الله تعالى ب ا لانها ك ل م على التعاذير ل أ من قبيل المكملات للحدود وأنتم تعلمون وأسر والأصل أن أم من تحريمها الخمر الكبائر بل هي أم الكبائر وأسر الكبائر شرب هي في تحريمها قبل ا ل إ ج م ا ع قوله تعالى إ ن م ا الخمر والميسر و ا ل أ ن ص ا ب و ا ل أ ز ل ا م رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون وحمل أكثر المفسرين قوله الفواحش قول المفسرين إنما حرم تعالى قل أكثر لأنها ما ظهر منها وما بطن والإثم حملوه ربي بطن أسباب الخمر و ا ل أ ح ا د ي ث ا ل و ا ر د ة في تحريم الخمر أ ك ث ر من أ ن تحصر و أ ش ه ر من أ ن تذكر فقد روى أ ب و داود وغيره أ ن النبي صلى الله عليه وسلم لعن ا ل خ م ر ة وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها واكل ثمنها وعاصرها ومعتصرها وحاملها و ا ل م ح م و ل ة إ ل ي ه وروى مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن وتحريم الخمر كما تعرفون لم ينزل دفعه واحده وانما نزل على ت د ر ج ففي بدايه الاسلام بين الله تعالى مضار الخمر الى جانب ما يوجد فيها من منافع م ا د ي ة ي س أ ل و ن ك عن الخمر والميتر قل فيهما إ ث م كبير ومنافع للناس فلفت أ ن ظ ا ر الناس إ ل ى أ ن الخمر يوجد فيها إ ث م كبير ي و ج د فيها أضرار ك بناء ي ر ة و ب على هذا فكل عاقل كل مفكر يعرف أ ن ا ل إ س ل ا م سيحرم الخمر بمجرد سماعه لهذا ل أ ن الاصل في ا ل إ س ل ا م أ ن ه لا ضرر ولا ضرار وكل ما يؤدي إلى الى ض ر ر وما يؤدي إ ل ا ل إ ث م لا بد أ ن يحرم ي س أ ل و ن ك عن الخمر و ا ل م ي س ادخل فيهما إ ث م كبير ولو كان فيها مجرد اثم ل إ فلا بد من أ ن تحرم ف إ ذ ا كان فيها إ ث م كبير فمن باب أ و ل ى أ ن ه ا تحرم فكان هذا ب م ث ا ب ة لفت نظر إ ل ى أ ن ح ق ي ق ة الخمر ت س ت ج ع ي تحريمها ولكن الله لم يحرمها في بداية ا ل إ س ل ا م ثم نهي ا ل الصلاة ن عن ا اقتراض إذا س كان و الانسان قد شربوا م ك ا ا ل إ ن يصلي خمس مرات في اليوم كان لا يتمكن من شربها إ ل ا بعد ص ل ا ة العشاء فصارت الخمر م ح ر م ة طيله ة ا ل ن النهار ر ب ا ض ر ر و ولا ة ي ت م ك الإنسان من ش ر ب إلا بعد العشاء وبعد ذلك نزلت بعد وبعد ح ي م ه ا إلى الأبد إنما الأبد الخمر وشرب ا والأنصاب والأزلام ل م س ر ر ت فاشتنبوه من عمل الشيطان فاشتنبوه لعلكم الشيطان تفلحون ش و المسلمين للخمر في أ و ل الاسلام اختلف أ ص ح ا ب ن ا فيه أ و اختلف الفقهاء فيه هل كان ثابتا ب ا ل ب ر ا ء ة ا ل أ ص ل ي ة أ م أ ن ه كان مباحا بالشرع ي ن أن تنزل ي قبل ا ل أ ح ك ا م ا ل م ت ع ل ق ة بالخمر حينما كان الناس يشربون الخمر قبل أ ن ينزل أ ي شيء في الخمر قبل أ ن ينزل قوله تعالى ي س أ ل و ن ك عن الخمر والميتر وقبل أ ن ينزل قوله تعالى يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا لا تقربوا الصلاة أ ن ت م ك ر قبل أن ينزل أن ه ذ ا كان ا ل ن يشربون ا س ا ل خ م ر فكيف ك ا ن ن و و ا ي ش ر ب ه ا ا هل ك ن و ا ي ش ر ب و ن ه ا ا س ت ص ح ا ب ا ل ل بناءا ر ا الأصلية ء ة أي أ ل ل ل أ أ ص في ي ا ا ش ل لم ت تحرم ت ي أنها ف على ح ت تحرم م و ا كان ا ل ن يعرفون كانوا ا الشرعي فيها س ي ر حكم ش فهل ب و ن بناء ه ا ا ب على ل ر ا ء ة ا ل أ ص ل ي ة أ م أ ن شربها كان مباحا في ب د ا ي ة ا ل إ س ل ا م بحكم شرعي تكليفي ويترتب في بداية الإسلام الأصلية شربها بالبراءة بأن على قلنا الإسلام هذا إذا أننا كان ما يقال ان حكم جواز شربها قد نسخ ل أ ن ا ل أ ح ك ا م ا ل ش ر ع ي ة حينما تنزل م ب د ل ة ل أ ح ك ا م ا ل ب ر ا ء ة ا ل أ ص ل ي ة لا يكون هذا نسخا وانما إ ن م ي ك و ابتداء تشريع و إ ن يكون ابتداء تشريع النتخ شرعيا وما ثابتا إذا قلنا إن تبوتها كان بالبراءة الأصلية لم يكن إن آخر هو رفع شرعي رفع شرعي حكم بحكم بحكم ف إ ذ ا لا يعتبر نفخا و إ ن م ا هو ابتداء تشريع ابتدا الله التشريع في الخمر ب أ ن بين انه يوجد فيها إ ث م كبير إ ل ى جانب بعض المنافع و إ ذ ا قلنا إ ن جواز شربها كان ثابتا ب ا ل إ ب ا ح ة ا ل ش ر ع ي ة يعني أ ن الشارع قال لهم لا مانع من شرب الخمر عند ذلك ك ي ف ي ك و ن قوله تعالى قل فيهما إ ث م كبير ومنافع للناس معنى ذلك أ ن هذا ناسخ لما كان من حكم إ ب ا ح ت ه ا في ب د ا ي ة ا ل إ س ل ا م و ا ل أ ظ ه ر أ ن شرب الخمر لم يكن بدليل شرعي ل أ ن ه لا يوجد دليل شرعي يقول إ ن الناس شربوا الخمر ب إ ب ا ح ة لها من الشارع وبناء على هذا لا يكون هذا من قبيل ا ل ن س كان ا ي ن كان ا ل أ م ر فالخمر م ح ر م ة ا ل آ ن نعم ولا يترتب أ ث ر سوى ما ذكرنا من كونه نسخ أ و ليس بنسخ ولا يوجد أ ي أ ث ر آ خ ر سواء ثبتت ا ل ب ر ا ء ه الاصليه ام ثبتت بدليل شرعي ا و ل خ ماهي ر م الخمر؟ ما هي ح ق ي ق ة حقيقة الخمر؟ حقيقة الخمر أو في القصل في أو كذبة الخمر كانت تطلق على ما اتخذ من عصير العنب اذا وصل لدرجه ة الاسكار ل يسمى م خ ر الاذكار ام يسمى خمرا ا ذ ر ل شك في ت ح ي ه ولكن هل يسمى خمرا أ م لا يسمى خمرا وهي ا ل م س أ ل ة ا ل م ع ر و ف ة عند ا ل أ ص و ل ي ي ن ب ا ل ق ي ا س في ا ل ل غ ة يعني هل نسمي كلما أ ذ ك ر خمرا وبناء على هذا فنحن لا نحتاج إ ل ى إ ج ر ا ء القياس في تحريم ا ل ا ش ر ب ة ا ل م س ك ر ة ا ل م ت خ ذ ة من غير ا ل ع ن ب ل أ ن ه ا تسمى خمرا فهي م ح ر م ة في النص لقوله تعالى إ ن م ا الخمر فالمتخذ من العنب والتمر م خ ذ ن ا ل ت م والشعير م من ت خ ذ ا ل أ والبر والتفاح م خ ذ من ا ل ت والمتخذ من أ ي مصدر من المصادر ما دام مسكرا ف إ ن ه يسمى خ م ر ا وبناء على هذا فهو محرم بالنص هذا إ ذ ا أ ج ز ن ا القياس ة في ا ل ل غ ة و إ ذ ا لم نجز القياس ة في ا ل ل غ ة وهو ر أ ي أ ك ث ر ا ل أ ص و ل ي ي ن و ا ل م س أ ل ة خ ل ا ف ي ة م ن ت ش ر ة عند ذلك لابد لنا من إ ج ر ا ء القياس النص ورد في تحريم الخمر وهي المتخذ من عصير العنب إ ذ ا وصل لدرجه ة إسكار مسترا طوالنا بالزبد أم لم بالزبد إذا غلى واشتد وصار لم غلى قذف يقذف ف أم و ا ل خ م م ر و أ ا ا ل م ت خ ذ من غير ا ل ع ن ب فلا يسمى خمرا وبناء على هذا لا يكون تحريمه ثابتا بالنص ولا بد من إ ج ر ا ء القياس من أ ج ل تحريمه فنقول هذه ا ل أ ش ر ب ة م س ت ر ة والخمر حرمت من اجل الافكار ر التي اقتضت تحريم الخمر إنما هي حرام أ و ما شابه هذا كل شراب اذكر فهو حرام إ ذ ن عله التحريم هي الاذكار والاذكار موجود في ب ق ي ة ا ل أ ش ر ب ة المسكره إ ذ ن فهذه ا ل أ ش ر ب ة م ح ر م ة قياسا على الخمر قياسا على الخمر نعم وظواهر النصوص التي معنا تجيز أ ن يسمى ما اتخذ من عصير العنب خمرا فقد روى البخاري ومسلم عن عمر رضي الله تعالى عنه أ ن ه قال في خطبته نزل تحريم الخمر وهي من خ م س ة أ ش ي ا ء العنب والتمر و ا ل ح ن ط ة والشعير والعسل والخمر ما خامر العقل و ك أ ن هذه ا ل ز ي ا د ة في آ خ ر الحديث تؤكد م ح ت وروى ا ما ه مضمونه من أن أ ذ ك ي ك ن خ م ا ل إ م ا م أ ح م د عن عبد الله بن عمر رضي الله ت عنه ا ل ى ع عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا أ ن ه قال من ا ل ح ن ط ة خمر ومن الشعير خمر ومن التمر ومن ا ل ذ ب ي ب خمر ومن العسل خمر أ ي أ ن خ م ر ة تتخذ من كل هذه ا ل أ م و ر فمعنى هذا أ ن كل شراب وصل ل د ر ج ة ا ل إ س ك ا ر يسمى خمرا ونكتفي بهذه ا ل ن ب ذ ة عن موضوع القياس في اللغه ة الذي ي م فتحريم مسكر لم يجزي القياس في اللغة فتحريم كل بالقياس على تحريم الخمر وتحريم الخمر ن الآن أننا أجزنا يكون بالنص ا إذا القياس اللغة شراب وإذا القياس اللغة الأشربة ثابت بالقياس كل كل على يجزي في في كما قلنا ثابت ب ا ل إ ج م ا ع وهو من ا ل أ م و ر ا ل م ع ل و م ة من الدين بالضروره ة وبناء على ذ ا م ن اتباحت خمرة من قال إ ن الخمر ة مباح ة ف إ ن ه يكفر وكفره ل أ ن ه أ ن ك ر شيئا معلوما من الدين ب ا ل ض ر و ر ة أ ج م ع ت عليه الامه أ م ة ل إ ج ا مرافل الإجماع ما ا ع من يكفر ج د ومن ا ل إ ج م ا ع م خ ت ل ف الناس في ت ك ب ي ر جاحده يكفر الناس ب إ ن ك ا ر ا ل أ م ر المجمع عليه إ ذ ا كان ا ل أ م ر المجمع و عليه معلوما من الدين بالضروره ة بالضرورة معلوم من الإسلام يعني الدين ل أن الإسلام له شعائر له هناك خطوط عريضة تعتبر هناك خطوط ش ع ا ئ ر ع ا م ة لا ي ج ه ل أ ح د لا من المسلمين ولا من غير المسلمين يعني لو انك ذهبت الى اهل ا ل م ل ا د الاخرى سيقولون لك من شعائر ا ل إ س ل ا م من رايات الاسلام ا ل ع ا م ة تحريم ا ل س ل الخنزير هذا من شعائر ا ل إ س ل ا م ا ل ع ا م ة تحريم اصل ا ل م ي ت ة تحريم الربا تحريم الخمر هذا ليس فقط من الامور أ م و ر ل ع ل م من ة الدين ا ل ب ض و ر ة ع ن ن د المعلومه هناك أمور م ع و ة بالضرورة من الدين ن م المسلمين ه ا نحن ل لا ل ك ن ي ع ا الكفار أ من ا الخمر شرب م فهو الدين م م من ع ل ل و ا بالضروره ة ي ع ل م المسلمون المسلمين شعائر الإسلام العامة وبناء على هذا ويعلمه لأنه على من غير فمن ا ل س ب ا ح الخمر ف إ ن ه يكفر من أ ج ل هذا من أ ج ل أ ن ه أ ن ك ر أ م ر ا معلومه من الدين ب ا ل ض ر و ر ة بل أ ن ك ر شعارا من أ ع ظ م شعائر ا ل إ س ل ا م ل أ ن ه لا ي ق ف ى على أ ح د في ا ل أ ر ض أ ن تحريم الخمر من شعائر ا ل إ س ل ا م ا ل ع ظ ي م ة وقول الله تعالى ي س أ ل و ن ك عن الخمر والميسر قل فيهم اثم كبير ومنافع للناس ما كان في ب د ا ي ة ا ل إ س ل ا م من المنافع المنافع التي ذكرت في هذه ا ل آ ي ة ليست منافع في ذات الخمر و إ ن م ا هي منافع م ا د ي ة من ا ل بيعها والاتجار بها أ و أ ن ا ل إ ن س ا ن الذي يشربها يتلذذ في بعض الحالات بشربها أ و أ ن ه يتوهم أ ن شربها وعندنا ص ل الى لذة ه م ي ة الآية هذه المنافع التي ذكرها الله سبحانه المنافع التي وتعالى في الآية. نعم ن في ع و في قواعد التشريع العامه جرء المفاسد مقدم على جلب المصالح ولو ه ه ذ ا آ ي ة أ ن ه لو يوجد عندنا أ ي شيء آ خ ر في تحريم الخمر و ق ر أ ن ا هذه ا ل آ ي ة وحدها بل اسم كبير ومنافع للناس نقول إ ن الخمر محرمه ل أ ن ه إ ذ ا اجتمع الحلال والحرام قل ق بل على الحلال حرام ا هذه ع د ة تستجعي تحريم الخمر و ر ء المفاسد مقدم على جلب المصالح ر تحريمها ح هذه أيضا تستجعي ا خ م ر تحريم ا لم خ ر يوجد ع ن ي ل لم ن عندنا سوى هذه ا ل آ ي ة لكانت الخمر م ح ر م ة فكيف وقد وجد عدد من ا ل آ ي ا ت ووجد العشرات من الاحاديث التي ت ق ص ت ح ر ي م الخمر الخمر وشرب ح ر ا سواء إنسان ا م شربت ل ك ث ي ر م ن الخمر أم مادام مسترا فشربه محرم شرب الشراب فشربه قطار القليل سواء اشرب منه ق ل ي ل أ م شرب الكثير وسواء أ ت ك ر شاربه أ و لم يسكر ذ ك ر و و ا أ ش ا ر بعض ه أو لم يذكر ب الناس ربما لو شرب قلالا د ر كبيرا شرب ق من, من الخمر ما ي ذ ك ر ل أ ن ه صار مدمنا ما ي ت أ ث ر فهذا يكون ت و ل خ م ر ه باحثا لولا الخمر م ح ر م ة عليه فإذا شرب القليل كشرب الكثير ما دام الشراب قد صار مسكرا و ا ل إ س ك ا ر الذي نتكلم عنه هو الاسكار ب ا ل ق و ة وليس إ ل س ك ا ر بالفعل أ ي أ ن هذا الشراب من ش أ ن ه أ ن يسكر بحيث لو ش ر ب ه ا ل إ ن س ا ن العادي لسكر ب ه و ص ل ي ل د ر ج ة ا ل إ س ك ا ر ف إ ذ ا ش ر ب ه المدمن ولم يسكر هذا لا يضيرنا ل أ ن هذا الخمر مسكر وهو لم يسكر ب ع ل ة خ ا ص ة له لأنه ص ا ر عنده إ ذ ا صار لا تحريم ا ل شرب الخمر يستوي فيه القليل والكثير سواء سكر فعلا أ م لم يسكر فعلا ما دام الشراب م س ر ا بالقوة أي ما دام م أي ل شانه ر ب م ش أ ن اذكار ل ر و أ م ت ح ي الكثير والقليل فلما رواه البخاري ومسلم عن عيشة رضي النبي م فلما ومسلم من وسلم رواه الله عنها من قول النبي صلى الله قول صلى عليه عن كل شراب أ س ك ر فهو حرام كل شراب أ س ك ر سواء كان قليلا أ م كثيرا ا ن ك كل شراب أ س ك ر وليس المراد بالاسكار اسكار بالفعل و إ ن م ا الاسكار ب ا ل ق و ة كما ذكرت أ ي أ ن ه من ش أ ن ه الاسكار وليس المراد الاسكار الفعلي ل أ ن كثيرا من الناس يشرب ولا يسكر نعم مسلمون وروا عن النبي صلى الله عليه وسلم أ ن ه قال كل مسكر خمر وكل خمر حرام وروى النسائي ب إ س ن ا د صحيح عن سعد بن أ ب ي وقاص أ ن ه صلى الله عليه وسلم قال أ ن ه ا ك م عن قليل ما أذكر كثيره و ح اذكر السبنبي ما أ كثيره قليله حرام. نعم وإذا شرب الإنسان الشراب المسكر حرام شرب وإذا نعم سواء اشرب القليل أ م شرب الكثير وسواء سكر أ م لم يسكر ف إ ن ه يترتب على شربه الحد فكل شراب مسكر شربه ا ل إ ن س ا ن ف إ ن ه يحد ولكن شرط إ ق ا م ة الحد في شرب الخمر كما ذكرنا في شروط ا ل س ا ر ف في الدرس الماضي والشروط في الحدود تقريبا تكاد تكون م ت ق ا ر ب ة شرطه ان يكون مكلفا وهو البالغ العاقل ف إ ذ ا كان صغيرا لا يقام عليه الحد و إ ذ ا كان مجنونا لا يقام عليه الحد لرفع التكليف عنه ان يكون بالغا عاقلا ملتزما ل ل أ ح ك ا م مختارا فإذا لم يكن ملتزماً للأحكام لأن كان حربياً أ و كان ذميا الذم لم يلتزم ب أ ح ك ا م ا ل إ س ل ا م في الخمر ل أ ن ه يعتقد إ ب ا ح ت ه ا أ ن يكون بالغا عاقلا ملتزما ل ل أ ح ك ا م و أ ن يكون مختارا ف إ ذ ا لم يكن مختارا و ك ل م ة لم يكن مختارا تندرج تحتها صوره او صور يندرج تحتها تحت الذي ليس له اختيار المكره و ا ل م ل ج أ المكره هو ا ل م ل ج أ المكره يكون عنده وعي يعرف ولكن ما عنده اختيار عنده وعي ويعني يعرف ان هذه م س أ ل ة حلال او حرام يعرف ان هذا الشراب خمر ولكن عنده اختيار يستطيع ان يفعل ويستطيعه ن ل ا يفعله الا انه اكره ا على الشرب و أ م ا ا ل م ل ج أ فهو الذي يوجد عنده وعي ولكن لا يوجد عنده اختيار نهائيا ب أ ن يربط ويفتح فمه ويجرى الخمر هذا ليس له اختيار في أ ن يقول اريد أ او ل م ما ك ر ه ي ج د عنده رضا و لا ك ن عنده、اختيار. يوجد خ ت ي اريد و و ج عنده وعي عنده وعي بينما الملجأ لا يوجد الملجأ ولكن لا يوجد عنده, لا يوجد عنده اختيار و لا يوجد عنده رضا كمن أ ل ق ي من شاهق على ا ل أ ر ض هذا لا اختيار له أ ن يقول أ س ق ط أ و لا أ س ق ط هذا ملجا وليس عنده رضا ولكن عنده وعي المكره عنده وعي عنده اختيار لو قيل له اشرب الخمر و إ ل ا قتلناه يستطيع أ ن يقول لا أ ش ر ب يستطيع يقول أن هذا بغض النظر عن كونه يقول أ و لا يقول يستطيع أ ن يقول لا, لا اريد إ ذ ن هو عنده نوع من الاختيار نعم هذا الفرق بينه وبين ا ل م ل ج أ ف إ ذ ا لم يكن ا ل إ ن س ا ن مختارا ب أ ن كان ملجا أ و كان مكرا ومن بال أ و ل ى إ ذ ا كان غافلا الغافل د ر ج ة ث ا ل ث ة وراء هاتين الدرجتين الغافل لا يوجد عنده تمييز و لا يوجد عنده رضا ولا يوجد عنده اختيار الملجا والمكره يوجد عندهما تمييز يعي ا ل م س أ ل ة الفرق بين الملجا والمكره في الاختيار اما الغافل لا يوجد عنده ا ا خ ت ي رضا ولا يوجد عنده ر ولا يوجد عنده تمييز فاذا قلنا المكره والملجا لا يحدان بشرب الخمر فمن باب اولى الغافل لا يحد من شرب الخمر نعم إ ذ ا شرط الشارب ي حتى يقام عليه الحد أ ن يكون بالغا عاقلا ملتزما ل ل أ ح ك ا م مختارا والشرط الخامس أ ن يكون عالما بالتحريم ف إ ذ ا لم يكن عالما بالتحريم بان كان حديث عهد ب ا ل إ س ل ا م أو كان مسلما إ ل ا أ ن ه ن ش أ بباديه بعيدا عن العلماء ما ي... لا ي ق ر أ ولا يكتب هو مسلم ولكنه لا يعرف أ ح ك احكام م الإسلامي في مثل خمر الأول لا يوجد عنده ولا في يوجد يعرف هذه عنده ا يتصور هذا قد يقرأ منه م ث ل ه ذ ا فإذا كان بهذا كان ا ل ش ك ل ل ف ا ي ق ا م عليه إذن أن يكون عادما تعالى الحد لا والإمام النووي رحمه الله تعالى ما ذكر الشروطة يكون رحمه ما بد إذن ذكر أن ا ل إ ن س ا ن الذي يقام الحد و إ ن م ا ذكر المحترجات لأنه ذكر الشر ذكر بدلا من أ ن يكون شرط شرطه أن يكون بالغا عاقلا مختارا م ت ز م ا ب ل ا ح ا ن عالما بالحكم قال فلا يحد الصبي ولا يحد المجنون ولا يحد الحربي ولا يحد ا ل ز م ي ولا يحد الموجر أ ي ا ل م ل ج أ ولا يحد المكره ومن ل ل ا ا يحد ك ومكره ر موجر ه ا ل م و جهل ر الموجر ر بينما ا ملجأ ل م ك ي الاختيار س ملجأ من ومن قال جهل عنده نوع من قال ومن كونها خمرا هذا الشرط الأخير و ما ن ن جهل ه ك و خمرا ما يعلم أ ن ه ا خمر شرب شرابا يظنه شرابا عاديا واذا به خمر قال لم يحد ما ولو قرب إ س ل ا م ه كان حديث عهدهم ل إ س ل ا م فقال جهلت تحريمها قال انه دخل في ا ل إ س ل ا م حديثا وما يعلم أ ن الخمر م س ك ر ة قال ما يحد لكنه لو قال أ ع ل م أ ن ه ا م ح ر م ة لكنني لا أ ع ل م أ ن ه يحد يشاربها ق ا ل يحج ل أ ن ه ما دام محرما فمن المفترض به الا يقربه ما دام الأمر محرما أ ل ا ي ف ع ل ه سواء كان علي حد أ م لم يكن علي حد فإذا قال أنا أعلم م يكن أنا أنها حد ح فإذا ر م ة إ ل انواع أ ن أنها فإنه ن ي يترتب تربية لا أعلم أنها يترتب على الحد فإنه الخمر أ يحج ك ث ي ر ة وكذلك النوع الواحد أ ص ن ا ع فحينما كان الناس يخمرون ا ل أ ش ر ب ة يوجد الخمر الطافي في ا ل أ ع ل ى ويوجد ل في ا ل أ س ف ل ا ل ح ث ا ل ة هذه ا ل ح ث ا ل ة هي التي يقولون عنها د ر د ي الخمر ف إ ذ ا شرب ا ل إ ن س ا ن زردي الخمر يحد أم ام يحد قال ا ل كشرب ا لا ل لا ا يحد ه م فقال لانه خمر ولكن في بعض الحالات تكون الخمر م س ت ه ل ك ة بغيرها من ا ل أ ش ر ب ة أ و ا ل أ ط ع م ة ذ ر د ي الخمر يحب شاربه ل أ ن ه شرب خمرا ولكن لو أ ن الطحين خ ب ا ل عجن من خ م ر ثم صنع منه الخبز الخمر قد ذهبت س ُ ل ل ك ت بالنار العجين ما زال ن ج س ا ومن أ ك ل ه لا شك أ ن ه ارتكب حراما بان أ أكل ك ل ه ي و ل ك هل م الخمر ز ا ت عين ا ل موجودة الخمر عين قد ذ ه ب تلاشت ه يحد أو ل يحد هذه يتكلم وعنها من حيث الحد وليس, وليس من حيث التحريم دقيقه الحد يحد هذه الفقه وعنها المسألة الإنسان خبزا عجن دقيقه بالخمر قال لا يحد الخمر ا فلو أكل لأن ل من من ت قد عجن وذهبت و ض ق ي ت ا ل ن ج ا س ة في الخمر وبناء على هذا ليس حرام ولكنه لا يحد مثل الكلام م الذي ل ذكرناه ا في بعض أ ومثل ر في ا ع ل حرام ولكن ما ولكن يقام ي هذا الحد ل ك من لو أ م ر ذكرناها التي ذكرناه. نعم وجد ن ف ه هذا لو مجد عندنا معجون من المعاجين مجد فيه شيء من الخمر. شراب ي ء من م ا ل خ ش ر من ا ل أ ش ر ب ة و ج د فيه قطرات من الخمر ت ف ي ه ه ل يحد شاربه؟ ما ي ح د ش ا ر ب ه كونه بعد ذلك بعد يتنجس يتنجس أو لم ان يختلف اختلاف الشراب باختلاف المائع إ كان مائعا فالمائع يتنجس ب م ل ا ق ا ت ا ل ن ج ا س ة سواء كان كثيرا أ م كان قليلا تغير أ و لم يتغير وبناء على هذا إ ذ ا وجد عندنا أ ي مائع من المائعات سوى الماء ونزلت به قطرات من الخمر ف إ ن هذا المائع يتنجس ف إ ذ ا كان ت ق ط ر الخمر أو كان خ مقدارا ر م قليلا بحيث يتلاشى في هذا المقدار من الماء ولا يؤدي إ ل ى ا ل س ك ر فلا ي ح ج به ولكنه وإذا كان كثيراً لا يتنجس إ ل ا بتغير ي إ ح د ى ا ث صوته الثلاثه ومع هذا إذا كانت الخمر مستهلكة فيه بغض النظر عن فلا تخلصوا بين الحد وبين التحريم فالفقراء هنا يتكلمون على الشرب من حيث الحد هل يحد شاربه أ و لا يحد ولكن هذا حرام يعني وأن في, خمر و... في في قلتين في في وضعها أن إن كان من ولكن هنا أتى إلى الإذكار ولو شربها كل... شرب الماء كله كله شك بججاجة الماء ما هنا... شربها الماء ججاجة ما هذا الماء ججاجة ترد شربت شرب قلة مستهلكة خمر خمر خمر أو ولو في هذا ما لها المقدار الكبير يبقى أي أثر شربه هذا حرام ل أ ن ه شرب متنجسا ولكن هل يحد ق ل ن ا لا يحد、نعم. وذلك قال لا يحد بشربها يحد فيما استهدفت ع ا فيه أ ن ف قال الحد لأن للزجر يكون ولا ح ا ج ة إ ل ي ه هنا ف إ ن النفس لا تدعو إ ل ى مثل هذا يعني ي ن ح م ا يأخذ ا ل إ ن ن س ا ا ل خ م ر ة حقنة ن ا ل ف س ا تدعو إ ل ى ه ذ ا والمسألة خ ل ا ف ي ة في, في ا ل ح ق ن ة والتعود اذا أ خ ذ ا ل إ ن س ا ن الخمر ة ح ق ن ة أ و أ خ ذ ه ا عن طريق الاتعاظ الاصح عندنا أ ن ه لا ي ح د أ ن النفس لا تدعو إ ل ى مثل هذا نعم وهناك قول ب أ ن ه ي ح ق بأنه قياسا على إ ف ط ا ر الصائم بها ل أ ن الصائم أ خ ذ الحقنه ا ل ش ر ج ي ة ف إ ن ه يفطر أ و أ خ ذ الشراب ة س ع ا ط ف إ ن ه يفطر فكما رتبنا عليه الفطر هناك نرتب عليه الحد هنا ولكن فرق بين ا ل أ م ر ي ن ل أ ن هنا حد والحدود تسقط ب ا ل ش ب ه ا ت والحدود أصلاً مبنية على التساهل بينما تلك ا ل أ م و ر ليست هكذا فهناك فرص ما بين المقيت والمقيت عليه والله أ ع ل م نعم نحن قلنا من شرط الحد أ ن يكون ا ل إ ن س ا ن مختارا ي ع ن يشربها أن ي ب ا ل ر ض ى من أ ج ل السكر في بعض الحالات ا ل إ ن س ا ن يضطر لشرب الخمر ت ص و ر ة التي يعرفها كل الناس فيما لو كان ي أ ك ل فغط ب ن ق م ة الطعام وكاد يموت وجد امامه ز ج ا ج ة خمر او شيئا من الخمر فالان هو يتردد بين امرين شرب الخمر حرام ولكن تفويت النفس. الحفاظ ن ف س ا ل على النفس اولى من الحفاظ على العقل يعني هو متردد بين كليين. الاول حفاظ على العقل والتاني حفاظ على النفس كليين على يعني بين هو متردد حرمنا نحن على اصلا الخمر تذهب العقل لكن الان لو منعناه من شربها ليس العقل سيذهب بل ستذهب النفس كلها ه هذا قالوا الإبقاء على في هذه لقمته هذا هذا هذا وهي ا وبناء قالوا الإبقاء النفس الحالة الخمر الغفظة إلا الخمر افتراض افتراض لبيان حالة التي تتعارض أولى ولم وقوع وقوع صورة بشربة بشرب أن على على يستطع على على لقمت فقط في فيسيغ يسيغ ي الكليات أ ي و م ا يرجح ع ف الحفاظ ظ ع ى النفس أما على النفس ع يرجع على ق ل الحفاظ ل ا على ام ت التكاج تكون ف فهذه ا العقل وإلا فهذه الصورة ض على أن ت ع ذ ر ة ا ل و و أقول ق ع ما م س ت ح ي يجس عليها ل لأن مسلم أصلاً لا على ة متعذرة مائدة عليها خمر م ف ت ر ض به أ ص ل ا أنه لا يجس على م العقل ئ د ة فيها خمر هذا فإذا شرب ح يحج ا ما ل ة نعم وفي هذه الحاله ة ر ب ا ولا, ولا يكون مرتكباً للحرام. يعني يحد يكون مبثل شربها ف يكون هذه الحالة ي واجبا حفاظا على النفس إن وإما, أن يضيع عقل واما ان يضيع نفسه ففي هذه ا ل ح ا ل ة يقدم الحفاظ على النفس ع ل ى الحفاظ على العقل هذا الكلام كله هي فيها أنه فيها الكلام الخنر لغير ما أو فائدة طبعا هي ما فوائد افتراض الخمر دواء لغير مصلح لكن على أنه قيل في سرب أو إن الخمر فيها دواء. وكان ا ل إ ن س ا ن مريضا فهل يجوز التداوي بالخمر هل يجوز التداوي بالخمر؟ اولا ل ت د ا ي ب ا خ م ر أ و ل يختلف الموضوع باختلاف ا ل م ا د ة التي ي ت د ا و ل م ر ء بها إ م ا أ ن تكون خمرا صرفا و إ م ا أ ن تكون شرابا أ و م ا د ة أ خ ر ى اختلفت به الخمر ف إ ذ ا كان الدواء فيما يتصور ن دواء كأننا سلمنا أنها سلمنا علاج فيما ك ف ن ح ر ه لا نحن نقول دواء نحن ف يتصور م ا ي دواء فيما يتصور فيما قيل ل إ ن س ا ن ما شربك الخمر ص ر ف ا يؤدي إ ل ى الشفاء ق ي لا ه ك ذ قال لا يجوز التداوي بها ل ى كيف ويكون يحرم شيئا ويكون فيه شفاء كيف يحرم الله شيء وتكون فيه م ص ل ح ة للبشر ولذلك روى أ ح م د ومسلم و أ ب و داود وابن ماجه وابن حبان عن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن التداوي بها قال إ ن ه ليس بدواء ولكنه داء الخمر ليس الدواء وإنما داء البيهقي وابن ليس وروى هي حبان والبخاري تعليقا عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وهذا التعليق وصله ابن حجر في تغليق التعليق بطريق صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أ ن ه قال ان الله لم يجعل شفاء أ م ت ي فيما حرم عليها هذا إ ذ ا كانت الخمر ص ر ف ا و أ م ا قوله تعالى و ف ي م ا اثم كبير ومنافع للناس كما يستدل به بعض الناس ل أ ن فيها منافع هذه المنافع كما ذكرت لكم قبل قليل هي منافع م ا د ي ة إ م ا أ ن المنافع م ح م و ل ة على الاتجار بها لا شك أ ن فيها منفعه م ا د ي ة و إ م ا أ ن ه ا كما قال حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه حينما كانوا يشربونها في ا ل ج ا ه ل ي ة ونشربها فتتركنا ملوكا و أ س د ا ما ينالهنا اللقاء فقال هذه هي ا ل ف ا ئ د ة والمنافع التي كانت في الخمر ان الانسان اذا شربها يصير ك ا ل أ س د لا يصير أ س د ا يطير كالأسد فيما يتوهم ولكن في ا ل ح ق ي ق ة أ ض ع ف من ضعيف ل أ ن ه ما يملك أ ن يقف على رجلين ما يستطيع أ ن يتكلم يهدي فكيف يكون أ س د ا و اسدا في خ ي ا ل ه ونشربها فتتركنا و ملوكا قُطَار مَلِكًا ولكن نظن نفسه انه ملك ونشربها فتتركنا و ملوكا واسدا ن ما ينهنهنا اللقاء ا ا ف ت توجد ي فيها التي أشار إليها أشارت إليها الآية ل فيهم س للناس وليس م ومنافع المراد بالمنافع المنفع كبير تكون أنها د والاحاديث في هذا الموضوع ص ر ي ح ة وصحيحه ة وأيضا ذ ه مسألة خلافية ولكن الاصح المعتمد المختلفه ذ انه أ لا يجوز استعمالها للتداوي إ ذ ا كان ت الخمر صرفا نعم وينقل س استعمالها سواء و للدواء أو للدواء أو و ا كان كان كان ء للعطش للعطش الشراح هنا ل أ ن منع شربها ذ ه ل ع ط ش ليس عطشان يعني يعطش قليلا يشرب الخمر لا العطش الذي يودي ب ا ل ح ي ا ة ك ث ا غ ة ا ل ل ق م ة قبل قليل قبل قليل قلنا يصيغ ا ل ل ق م ة ل أ ن ه إ ذ ا ا ت ا ه يحيا لكن إ ذ ا كان شديد العطش و ش ر ب ه ا هل س ز ي ل العطش هم ينقلون هنا ان شربها يزيد في العطش ما ج ر ب و ه ا هم و ل ا ن ح ن شربناها و س أ ل الله سبحانه وتعالى الا نعرفها يقول انها تزيد في العطش ف إ ذ ا كان هذا التعديد صحيحا ل أ ن ه ا تزيد في العطش قطعا ما يشربها ل أ ن ه إ ذ ا كان سيموت بعد نصف س ا ع ة فيما إ ذ ا كان في ح ا ل ة ع ط ش ش د ي د ة في الصهراء على افتراض وقوع هذه الصوره ة ولكن إذا كان لا يجيد في العطش بل كان إذا يجيد في ي د ف ع عن المرء وصل ا ل إ ن س ا ن ل د ر ج ة الهلاك إ م ا أ ن يهلك و إ م ا أ ن يشرب ففي هذه ا ل ح ا ل ة قياسا على إ ص ا ب ة ا ل ن ق م ة ب ش ر ب ة ا ل ق م ر يشرب ش ر ب ت ا ن ويدفع الموت عن نفسه ه نفسه فهذه هل بأنها هذا يشربها يسفع تزيد في ينقلون تزيد في التعليل عن أعلم العطش تدفعون العطش الموت المسألة أنا لا ما يشربها نهائيا كما فذلك على أو أ ذكرنا لأنه س ت س ا ر ع في موته لكن إ ذ ا كانت تزيل العطش فقياسا على ش ر ب ة الخمر من أ ج ل ا ا ب ه ا ل ل ق م ة له أ ن يستعملها بقدر ما يحيا لا يستعملها يعني ويرتوي منها لا الضروره تقدر بقدرها الذي يقيم ل م ق د ا ر نفسه وينجيع من、الموت. الواقع م ت ل و ا الذي نرى أ ن الناس اليوم في العالم الغربي يعني يشربون ع ن ي ي الخمر دائما يشربون ما ه ا ئ يشربون ا الناس لا ما يعني كثير يعرفون ما ي ماء أبدا نهائيا ا ي نحن السنباطة لأنها تنجيد ونحن يخالف الذي هذا الفقهاء العطش ذكره المفألة الناحية نتكلم على من الناحية إ ذ ا كانت ت ج ي د في العطش ما يشربها قطعا ل أ ن ه ا ستسارع في موته الواقع الذي راينا أ ي ن ما أ د ر الذي ي ر أ بعض أ ن و ا ع الخمر يحتاج ع ن ي كل أنواعها ت إ ل ى بحث تفصيلي مبني على قوانين ع ل م ي ة لكن هذه القاعدة إذا كانت تجد هي ا ل ع ط ش ش يبتنع ب من ر ه ا لأنها ت س ر ع في موته وأما إذا كانت ت إذا د ر العطش ف ه كإساغة اللقمة من الخمر بشربة واما إ ذ ا كان الدواء قد استهلكت فيه الخمر مثل العجينه الذي ذ ك ر او الشراب الذي ذكرناه قبل قليل قال هذا يجوز التداوي به الاشربه الموجوده ة الأشربة عندنا معظم الأشربة المائعة ف ي اليوم خمر وكمية ا خ م ر ف ه متهلكة ا لا تؤدي لا إذكار تؤدي إلى ل إلى ا قريبين لولا أن الإنسان يعرف أنه يوجد في ل م ا عرف أ ن يوجد فيها خمر لا طعما ولا ر ا ئ ح ة ولا أ ث ر ا فبناء على هذا إ ذ اذا قال الطبيب المسلم العدل إ قال الطبيب المسلم العدل هذا به فيه غيره غيره فقيها فيه هذا تعينه الذي إذا الذي إذا الدواء اختلطت الخمر شفاء ولا يوجد غيره إذا وجد غيره فلا أظن فقيها في الأرض يقول اشرب الدواء الذي توجد فيه الخمر وأما الدواء يقول لم يوجد وجد توجد يوجد سوى في أظن وعرفنا من الطبيب العبد ا ل س ل أ ن ه يشفي قال يجوز استعماله في هذه ا ل ح ا ل ة ل أ ن ك ما تشرب خمرا و إ ن م ا تشرب جهيئا تنجس بفعل خ م ر فيه ف إ ذ ا شرب ا ل إ ن س ا ن الخمر مكلفا مختارا عالما في غير ما ذكرناه من هذه الصور التي بينا فيها أ ح و ا ل ا ل ض ر و ر ة والحاجه ف إ ن ه يحد ق ا م و ا عليه الحد و أ م ا ن ق د ا ر الحد قال فهو اربعون ج ل د ة هذا هو الحد الرئيسي في شرب الخمر لما رواه مسلم عن أ ن س رضي الله تعالى عنه أن أربعين وأما النبي كان والنعاد بالنسبة بالنسبة ينصف فإنه عشرين الله الخمر الجديد هذا اقتراض فالحد الحدود صلى عليه وسلم كان يضرب في الخمر أربعين. هذا بالنسبة للحر وأما بالنسبة للرقيق على فالحد ينصف عليه يجلد جلدة يجلد جلدة يضرب كبقية في في وجوده ولو تعدد الحد الشرب ح د ولم ن ق م عليه الحد ف إ ن ه يحد م ر ة و ا ح د ة كما لو تعددت ا ل ط ر ي ق ة الدروس ا ل م ا ض ي ة ولم ن ق م عليه الحد فانه يقطع ي يده يده يد يد يد ما تقطع يده ورجله نعم أو ما تقطع عضاء الأربعة وإذا شرب فحدة ثم شرب ث ا ن ي ة ف إ ن ه يحد حدا ثانيا ل أ ن الحد ا ل أ و ل عن الشرب ا ل أ و ل والحده الثانيه عن الشرب الثامن ن ي و أ ا الوسيلة التي يجلد بها أربعين جلدة قد يجلد ي ب أ ر ع جلدة يجلد جلد الجلدات بالتوطن أو يد أو نعال أو أطراف الثياب الأسمام الثياب ولكن لا يكون على هيئة الحالية هذا ما يؤلم لو جلد حشرات الآلاف من ما يتأثر فقعد أن يفتل قد يد فقعد هيئة في يكون يكم إما ما من ما أطراف هذا حشرات يتأثر أو أو أو أن ويلفى ويصير ل ف و ي ك ا ل ص و ت عند ذلك يوجد به شارب الخمر نعم فقال إما بصوت وإما بيد أو نعال الشيخان أو إما وإما فقال أطراف يجلد بصوت بيد الثياب يضرب أو روى أنه صلى الله عليه رضي ومنا من ضربه بنعله ومنا من ضربه بتوبه وهناك قول ضعيف ب أ ن ه يتعين التوبه ذ ا ب ا ل ن س ب ة للحد الذي رص عليه الحد أ ر ب ع و ن جلده قال إ ل ا أ ن ه يوجد في بعض الحالات من يشرب الخمر ولا يرتجع بالحد بهذا الحد القليل قال ف إ ذ ا ر أ ى ا ل إ م ا م أ ن يزيد في الحد أربعين جلدة أخرى فلا مانع من جلدة فلا هذا قال و لما و رأى ا ل إ م ثمانين لما بلوغه الزيادة في الأطح قال هذه جاز في روي عن علي رضي الله تعالى عنه أ ن ه قال جلد النبي صلى الله عليه وسلم أ ر ب ع ي ن وجلد أ ب و بكر ي ن أ ر ب ع ي ن أي ا ل ح ت الذي نص عليه وعمر ثمانين وكل س ن ة أي الكل سنة ا ل أ ر ب ع و ن ب ا ل ن ص و ا ل أ ر ب ع و ن ا ل أ خ ر ى ب ا ل ت ع ذ ي ر و ا ل أ الأخرى ر ب ب ع و ن ا ل ت ع ذ ي ر نعم ثم قال علي رضي الله عنه وهذا أ ح ب إ ل ي و ه ذ اي أ ح ان ي ج ز د ثمانين ل أ ن ه إ ذ ا شرب سكر و إ ذ ا سكر ه ذ ا و إ ذ ا ه ذ ا افترى وحد الافتراء ثمانون لأنه إذا سرعني خذف ثمانين جلجة وروى ا ا ل ل ق ف ي ج البيهقي أ ن عمر رضي الله ت عنه ا ل ى ع أ ت ي بشيخ قد شرب الخمر في رمضان فضربه ثمانين ولفه إ ل ى الشهر شيخ وفي شيخ كبير وشرب الخمر وفي رمضان كبير في السن. نعم. وقال في رمضان وشيخ قال وأتي علي رمضان عن ستن ستطاب شهر الله عنه وأتي بشيخ س ك ر في شهر رمضان فضربه ثمانين ثم أ خ ر ج ه من الغد وضربه عشرين الزيادة الثانيين عن ضربه عشرين ج د ة ثم قال إ ن م ا ضربتك هذه العشرين لجراءتك على الله و إ ف ط ا ر ك في شهر رمضان هذه ا ل ز ي ا د ة التي يزيدها ا ل إ م ا م باجتهاده فيما إ ذ ا ر أ ى ا ل م ص ل ح ة أ ن يضرب شارب الخمر أ ر ب ع ي ن أ خ ر ى هل هذه ا ل ز ي ا د ة ت ت م ة للحد أ م أ ن ه ا تعزير قال و ا ل ز ي ا د ة تعزيرات اي ان الحد أ ر ب ع و ن ج ل د ة و أ م ا ا ل أ ر ب ع و ن الاخرى فهي تعزير من الامام يقيمها على سالب الخمر إ ن كانت المصلحه ت شذب ق ت ا ر هذا إ أقر بأنه سيب الخمر سيب فإنه يقام عليه الحد والاقرار سيد بينات أ و بشهاده رجلين ولكن لا تقبل ش ه ا د ة رجل ي ن و ا م ر أ ت ي ن ل أ ن ا ل ب ي ن ا ت ن ا ق ص ة و ا ل أ ص ل ب ر ا ء ة ا ل ذ م ة هناك ا ب ا ر ا ت تدل على شرب الخمر لكنها ليست أ د ل ة ص ر ي ح ة أجلة صريحة ليست أجلة صريحة هي ق ر ا ء ولكنها ليست أ د ل ة ولما كان الحد يسقط بالشبهه ف إ ن هذه ا ل ق ر ا ئ ن تورث ش ب ه ة ما يثبت بها الحد من ج م ل ة هذه القرائن أ ن نشم ر ا ئ ح ة فمه ونجد فيه رائحه ة الخمر قال ما يؤتي إلى الحد لإحتمال قد قد طعاما إلى أكل قد يؤتي يكون ي أن ف ر الخمر ئ ح ة ا وقد ذكرنا قبل قريب يحد ذكرنا أنه لا يحد أ و وجدناه في ح ا ل ة سكر ما يؤدي إ ل ى الحد ل أ ن ا ل إ ن س ا ن قد يهذي أ و تظهر عليه علامات السكر بغير شرب الخمر ة رائحة هذا جائز محتمل أو في قيه جائز بالقي وجدنا الخمر التقام غالبا التقايا محتمل أو في م ج د ن ا في قيه لاحد خمر قال ما يحد بهذا قل ما يكون فيه و الشبه تستطيع والشبه ا ا ا التي ذكرناها في احتمالات ح ت ت م ل في يكون تقرأ أن ر بالغرض كما ذكرنا مش قلنا إذا قالنا ما تعلم مش ن قد أ ا خمر يؤدي قد تدخل ك أكره ب حرانا شربها أصلا أو على م ر إيجارا ك ه ذ الحدود هذا ي شارب الخمر ف إ ذ ا أ ق ر بعد ذلك يؤخذ ب إ ق ر ا ر ه لا بهذه القرائن لكن هذه ا ل ق ر ا ئ ن تزيد إ ق ر ا ر ه ت أ ك ي د ا نعم ويكفي في إ ق ر ا ر ه إ ذ ا قال إ ن ه شرب و ش ه ا د ة الشاهدين يكفي ان يقولوا بأنه شرب خمراً ويكفي أن يقول في إقراره انه شرب خمرا ولا يحتاج أ ن يقول شرب عالما مختارا إ لا ى م ي ص ر ف كل هذا متى يحد شارب الخمر هذه مواصفات الحد وكيفية ثبوته لكن متى يحد؟ هل سكره سكره لأنه ماذا هذا مواصفات متى ما يعمل من وكيفية والزجر وفي حالة السكري ولا, ولا يعرف ماذا يعمل به وبناء يصحوى الحد حال قال لا حال حالة يعرف ننتظره حتى لكن للردع على يحد يحد يحد حد سكره سكره به حتى يرتبع وينزجر ه ذ ا ا ل ح د ط ي ب الذي و ت ا ل نستعمله من أ ج ل الحد ما هي أ و ص ا ف ه قال يكون بين قضيب وعصا لا يكون عصا غ ل ي ظ ة تضرب ض ر ب ة واحده ميته ولا يكون قضيبا لينا مرنا بحيث لا يؤدي إ ل ى الزجر المطلوب يكون بين القضيب、والعصر. ويكون بين واليابس يكون والعصى الرطب يابسا يؤذي ولا يكون رقبا لا يؤثر نعم ب أ ن يكون معتدلا في هذه ا ل أ م و ر التي ذكرناها و إ ذ ا ضربه ف إ ن ه يفرق الضرب على كل ا ل أ ع ض ا ء فيضربه في مكان واحد ل أ ن ه لو ضربه في مكان واحد لربما أ ف ض ى به إ ل ى الهلاك ولذلك يوزع لما روى البيهقي عن علي رضي الله تعالى عنه أ ن ه قال للجلاس أ ع ط كل عضو حقه واتق الوجه والمذاكره نعم فيوزعه ض ر ب ه في على جسده إ ل ا ا ل م ق ا ت ل ة أ ي المواضع التي إ ذ ا أ ص ي ب بها ربما يموت ولا يضرب الوجه لما رواه مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أ ن ه قال إ ذ ا ضرب أ ح د ك م فليتقي الوجه ل و ت ع د ل الوجه ع ق ل ل ي أن ا مجمع محاسن الإنسان من الرجل أو المرأة الرجل الإنسان فإذا الإنسان أضرار إلى ضرب يضرب أو وتشوه ويضرب ب ا د غ ه جدا فامر الشرع باجتنابه أ و باتقائه وهناك قول ب أ ن ه لا يضرب ا ل ر أ س ولكن ا ل أ ص ح ا ل م ف ت ل به انه يضرب لا مانع من أ ن يصاب ا ل ر أ س بالضرب ل أ ن هذه الضربات لا تؤدي إ ل ى الموت و ا ل ر أ س كبقيه ة الجسد ل تربط يده إ ذ ا أردنا أن نجده ا ق ل ما ا تربط يده؟ تكون يده يده في مصلقة ل ج ل د لكل أ ح و ا ل ه و ي ج و ز أ ن يتقي بها ا ل ض ر ب ة قال لكنه اذا اتقى مكانا ف إ ن نضرب مكانا آ خ ر لن يضع يده عليه ولا تسد يده بل تترك مطلقه يتقي بها و إ ذ ا وضعها على موضع ضرب غيره نعم مكان على على ولا وجهه ولا يربط على سارية أو يلقى في في الأرض سارية يربط في في يجد يتركه يتحرك حتى ويجدد الرجل قائما وتجدد ا ل م ر أ ة ج ا ل س ة ولا تجرد ثيابه الخفيفه ة خفيفة فهذه الثياب التي ما يجرد ويجرد يترك يستلها عليها ثيابها ويكون المرأة كهذه تتكشف ندستها منها لأنها منها لأنها لا لا الضرب آثار الضرب وطبعا يترك على المرأة ما يسلها وتشد عليها حتى لا تتكشف أثناء الرجم الضرب متواليا على تمنع تمنع وتشد حتى بحيث يحصل به الزجر والتنكيل ما يضربه في الصباح خ م س ة أ ص و ا ت وفي المساء خ م س ة أ ص و ا ت أ و كل س ا ع ة خ م س ة ما ي ت أ ث ر في مثل هذا لابد أ ن تكون الضربات م ت و ا ل ي ة حتى يحصل الزجر والتنكيل وصل وعلى وصحبه الله على آله وسلم سيدنا محمد وعلى آله وفحره وفحره.